قال بل لبثت مئه عام فانظر إ ل ى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آ ي ة للناس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 ل ف ض د ع ه الدكتور محمد ر ا ت ل النابلسي حكيم